إن الله لا يهدي القوم الضالين، وإلا أجد فيما أُحيى إليه محرما على طاعم يطعمه، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتًا، إلا أن يكون ميتًا أو دمًا أو لحم خنذير. أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسخا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حروا لنا كل الذي بخر ومن البقر والغنم حروا لنا عليهم شحومهما إلا ما حملت بهرهما إلا ما حملت بهرهما أو الحوايا أو ما قتل طبيعه ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون